وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فهي توكل المؤمنون وما كان لنبي أن, أن يغذر ومن يغلل يأتي بما غلل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع ربوان الله كمن باء بسخط مبين مِنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى ال إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ فَإِن بَعْضُ قَدْ أَفْلَحْتُمْ مِثْلَيْهَا كُنْتُمْ أَن نَّذَا ۗهُوَ مِن نَّعِيمِ آنَخُفِكُمْ أَوَلَمَّا أَصَابَت أَمَّ صِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْكُمْ أَفَلَيْسَ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ۚ وَهُوَ مِنْ عِندِ إن اللَّهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ